إذا جعلت قلبك مع الله في الخلوة اعلم أنك بإذن الله على خير حال الناس في الخلوات يا شباب أصناف فمنهم من يأتي الذنب في خلوته وهو خائف هذا جعل في قلب حب الله لكنه متردد يشعر بنظر الله نفسه ضعيفا يخاف من الله جل وعلا والخوف يداهم. اللهم ارزقني والحاضرين والحاضرات خوفك كأننا نراك ومن الناس من يأتيه الذم في الخلوة وهو لا يبالي بالله جل وعلا بل يجعل الله أهوى الناظرين ولا يرعوي ولا يتوب ولا يجعل لله مقاما في نفسه أبدا وهذا لا شك أن الله عز وجل لا يحب من مثله في حاله لأنه لم يعظم رب الأرض والسماء ولو أقبل عليه لقبله بصدق وقد يكون في نفس الموقف من هو شر منه وهناك يا أحبابي مفتونين أشقياء معرضين ما أحب الله جل وعلا يتحدى الله بالسر تريد الجواب؟ انظر إلى بعض الشباب اليوم الأذاني يؤذن والأغاني على أعلى صوت انظر لبعض فتياتنا تنصحها لله ولوجه الله تأبى إلا أن تعصي الله تظهر وجهها وصدرها وجسدها ويا ويلك لو قلت لها اتق الله أين تعظيم رب الأرض والسماء أين الخوف من الله يا شباب يا فتيات يا أحبابي أنا ما جيت من الدمام والله الذي لا إله غيره حتى أن يجلس معكم جلسة عابرة لا يا شباب جيت تنصح نفسي جي تذكر نفسي أولا وأرد نفسي عن غيها وذكر خواني الشباب وقول لهم يا شباب إنا نحبكم فاسمعوا كلامنا الذي نوجهه لكم لا تعظموا كلامنا عظموا رب الكون ورب كل شيء ومليكه لا تعظموا البشر عظموا رب البشر أما قال الله لحبيبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت أي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفإن ميت فهم الخالدون إذا كان الحبيب لم يخلد، صلى الله عليه وسلم هل أخلد أنا وتخلد أنت يا صاحب المعصية ولو كنت صاحب ضاعة تخلد أنت ها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فارق الدنيا وما شبع من خبز الشعير صلى الله عليه وسلم فارق الدنيا وهو الذي يدعو الله ليل نهار فارق الدنيا وهو الذي كان يوصي بالصلاة صلى الله عليه وسلم